بدي شوفك كل يوم يا حبيبي لا تغيب عني ولا يوم يا حبيبي بدي شوفك كل يوم يا حبيبي لا تغيب عني ولا يوم يا حبيبي وتسلم علي ع بكره عشيه علي ع بكره وخبيك بعيني يا حبيبي يا ورد مقطوف من اجمل بستان توعد مكتوف في يا مرسال يا ورد مكتوف من اجل البستان توعد مكتوف يا يا مرسال تعرف اني بحبك قد البحر بحبك تعرف أدّي البحر بحبك وابتدّيني قلبك يا حبيبي رسمتك عرقه من لون الربيع خبت الليل الفرقه تضيعني الضيق رسمتك عرقه من لون ضيع للضيع مريت الليالي يا طول الليالي مريت الليالي يا طول الليالي مرحت عن بالي يا حبيبي بدي شافك اليوم. يا حبيبي ولا تغب عني ولا يوم يا حبيبي